ورضوانا وَإِذَا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أَنْ تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الْإِثْمِ والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والملكم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 إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم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 بسفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 وَأَمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءٌ بِالْقِصَصِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءُ قَوْمٍ عَلَى أَن لَا تَعْدِلُ إِعْدِلُهُ وَأَقْرَضُ الْتَّقُوَى وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أولئك أَصْحَابُ الجحيم. يَا أَيُّهَا الذين يا تَرْضَاهُ عَلَيْكُمْ إذْهَمْ قَوْمٌ أَيْدِيَ بِسُطُوٍّ إلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم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 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكرو به ولا تزال تطلع على خائنة من إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصبح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا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 والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلقوا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 وَأَتَلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ بني آدَمَ الْحَقِّ إِنْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ تَقْبَلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقُتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ را إِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين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 ثَمَّ عُونًا لِلْكَذِبِ أَكَانُونَ لِالسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ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 وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالآَفِ بِالآَفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجُوْحَةِ صَاصَ صَاصَ فَمَا تَصْدَقَ بِهِ فَهُوَ كَفَرَتُ اللَّهُ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 فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعتا ومنها ولو شاء الله لجا مات واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن تَتْبَعُ أَهْوَاءَهُمْ واحذرهم أن يفتنوك وَلا تَتْبَعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما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 فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ من عِنْدِهِ فيصبحوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وقالوا بالله الله قد إنهم لمعكم نحن أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من نحن نحن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 وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم الْقِيَامَةِ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الْأَرْضِ فسادا والله لا يحب المفسدين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 وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ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 ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصادقون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَ يَكُونَ الْقَعَم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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون.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 اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم انكم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 يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وما قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم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 قُل لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ والطيب وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلْ لَكُمْ وَإِذَا تَسَاءَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدِلُ لَكُمْ عفى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَاتَّسَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ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 فإن عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله الله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك ادنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا ان تردون أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أُجِبْتُمْ قالوا لا علم لنا إِنَّكَ أَنْتَ علام الغيوب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 إليس ابن يا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء اتقوا الله إن كنتم مؤمنين